ها انقل لك لساني الحال عن جزا يا وادي جاي لي الشايه ماير ضام ما اي مب ايش ماذا الا الشايه يضفر او يبيع لي كلام بروف عثمان يقدر وانا ادري سريرها قط قتل ما ينحار اضحى ولا هآنا ابن الكريم ابن الحسن يموي يستنصر وشوف الواحد عمي إيش لا نبخل عليه ابن يفسي وإبدميه شدول وعين دي جبي لي احمل الصمصام في سعيد الصافي ها نبني لكريم ابني هيستنصر وشوفوا وحدي عمي شلون ادخل علي يا ابن شاغلني وعين ذكبي هي حملي الصام صام شاغلني وشاق هزير ويلعي ذور مو وشاني وبو ويل حسم انصرغا من وصاني اي قبل بال ماذا وجائت المر تضيح ذا على الطير غام ويصاني ابو أما قومي لا ما بيه ني وبي انا وما عنده ضميري المال فردينه وما أو ما عند ضمير الماء نصاب دين اوان امن نسب من شرف الاسلام سيد سعيد صاد قال هو الصانئ عهدت ما بي يدي وبي انا امطع ذه ومن ري المان فرض من نسب مين لابيك <تصفيق> <تصفيق> اااهن الها شيمين ولا شيم هي عامل المنكر يا مريب يا ما معروف او توقف الدنيا قبايا وين اسفو ما يتبر ولا يقبل جدا نجعم يولا وانجل يا جاسم لو انجلت يا جاسم ما عمرك وعمك من يشوفك يستحي حضرك امين خذ رخصا او بأمرك رخصني وقال أود عمك يا بدريت إن اتبيني إن اتبيني اوصي حيوني ريم يا ويفاي يا ريفقت دراسي الحش روي بدني عي اقبل انسيا يا مني منتسي لي الحق حق يا والد احلامي اني أصيحي ونعيم يا وفاي يا رفعة الراس الحشر وبدنياي قبل حسين أغمي من تسيل دماي أقول الحق أغيت يا والد